Oh من سال من نس سالم من شات من نس شتم من ظال من نس من راح من روحم من طالب الفضل إلى غير ذا والفضل حرم من حافظ العهد من أحسن السمع فاهم من أحسن السمع فاهم من, من أحسن السمع فاهم من سال من ناس سالم من جاد من ناس من ظال من نسى أسى من ناسا رحم من صادق الله على من طالب العلم عالم من خالف رشته من تابع الغيان نادم من تابع الغيان نادم من تابع الغيا ندم من, من سال من ناسا سالم من جاد من ناس شوتم من ظلم منء ساء سا رحيم الناس راقم آه من لازم الصمت ناجى من قال بالخير غانم من عفى واكتفى زكى من جاحد الحق آثم من جاحد الحق آثم من, من سالى من نسى سالم من شاتى من نسى شثم من ظالى من نسى أسى من راحى من نسى راح من مساه الظرو الشاكى من عظاه الدهر آلم لم يعد حيا رزقه رزق امرئ حيث قسم رزق امرئ حيث قسم رزق إن حيث قسم من سال من ناس سالم من شاتى من ناس شوتم من الله من نساء اساء الله رحيم الناس من روحي. من